وَقَالَتِ الَّذِينَ هَادُوا لَنَسْتَنصِرَ بِهِ نَصَارَى لَا شَيْءَ وَقَالَتِ شيء وَهُمْ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ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 كما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثن وَجْهُ اللّٰه إِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ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 كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلُ قَوْلِهِم تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَد بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم